يوم الاربعاء من الأسبوع الأخير في هذا اليوم قد سيدنا يومه في بيت عنيا بعد أن ترك الهيكل مساء يوم الثلاثاء، وفي نيته عدم العودة إليه وذلك بعد أن قال لليهود هوذا بيتكم يترك لكم خرابا وفيه أيضا ذهب يهوذا الإسخريوطي أحد التلاميذ إلى رؤساء الكهنة وباع سيده الذي أحبه وانتخبه ليكون له تلميذا وفيه أيضا سكبت المرأة قرورة الطيب على رأس مخلصنا ولم يذكر الكتاب أنه عمل شيئا في هذا اليوم ليشير أنه قصد الوحدة والانفراد عن الناس كما كان يستريح خروف الفصح قبل زبلته في اليوم المعد لهم